بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم سكاثر حتى أزركم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علا اليقين لترون الجحيم ثم لترونها علا اليقين ثم لتسلون يومه بالعليل